عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صبط الشعر ينطف أو يهرق رأسه ماء قلت من هذا قال ابن مريم ثم ذهبت التفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم فله أربعون ليلة يسيحها في الأرض اليوم منها كالسنه واليوم منها كالشهر واليوم منها كالجمعة ثم سائر أيامه كأيامكم هذه وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعا فيقول للناس أنا ربكم وهو أعور وإن ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عينيه كافر كاف فاء راء مهجاه يقرأه كل مؤمن من كاتب وغير كاتب يرد كل ماء ومنهل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 ومن أدخل الذي يسميه النار فهو الجنة قال وتبعث معه شياطين تكلم الناس ومعه فتنة عظيمة يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس ويقتل نفسا ثم يحييها فيما يرى الناس لا يسلق على غيرها ويقول للناس هل يفعلوا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 فيقولون هذا رجل جني، فينطلقون فإذا هم بعيسى بن مريم، فتقام الصلاة، فيقال له تقدم يا روح الله، فيقول ليتقدم إمامكم، فليصلي بكم، فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه، قال فحين يراه الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء، فيمشي إليه فيقتله.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 وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان اليوم الدين وبعد في هذا الحديث الذي ذكره أنه يكون معه نهر من جنة نهران نهر يسميه الجنة ونهر يسميه النار قال هذا فيما يرى الناس وكذلك ذكر فيه أنه له حمار ما بين منكبيه وعاتكه ولونه أربعون ذراعا هذا رسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم في شيء فهو يبينه ويوضحه والمهم من يصح الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا صح وجب أن يؤمن به على ما جاء به وقدرة الله جل وعلا لا يكون شيء يمتنع منها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بما يعرفون، وقد أخبر بما يحدث في آخر الزمان، ومن المعلوم الأشياء التي حدثت الآن مثلا طائرات والسيارات وغيرها أمور كبيرة. وكثيره منتشرة يقول قال لماذا ما اخبر بها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بها والله اخبر بها فإن الله جل وعلا لما ذكر خلق الإنسان ثم ذكر خلق الإبل وقال نا تحمل أثقالكم إلى بلد لن تكونوا بالغه إلا بشك الأنفس مقال والحميرة والبغالة والحميرة اللي تركبوها وزينة قالوا ويخلق ما لا تعلمون. قوله يخلق ما لا تعلمون يدخل فيه كل ما يجد وكذلك غير هذه الآية و الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بالشيء الذي يعهدونه ويمثل لهم به فيجوز أن يكون الحمار حمار كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه الحلقة العظيمة ويجوز أن يكون طائرة ولهذا جاء في بعض الروايات من حمار من حديد انه يركب حمارا من حديد فإذا ثبت هذا هذا أمر واضح ويكون هذا معناه أنه قريب أن وقته قريب منا وفي هذا الحديث يقول انه يخرج في وقت في إدبار من الدين وغفلة من الناس عن ذلك وقد جاء أيضا أنه إذا كان في وقتي قبل وقت خروجه أنه لا يذكر لا يذكر على المنابر، يعني يغفل الناس عن ذلك وسبق أنه إذا خرج هو ما يخرج لا يقول أنا رب العالمين وأنا ربكم وإنما يدعي أنه يصلح ثم يدعي النبوة ثم يتمادى بها الظلال والكفر والغي إلى أن يدعي أنه الرب تعالى وتقدس ان أي يكون له شبيه أو نظير وكذلك يقول أنه معه فتنة عظيمة ولا شك في هذا ولهذا أمرنا أن نستعيد من فتنته في كل صلاة وفتنته فوق كل فتنة ولكن إذا كانت هذه الأمور العظيمة يحدث لهذا الرجل الناقص ناقص الخلقة لأنه أعور فهذا نقص يقال لماذا ما ذكر في القرآن؟ لأن الرسل حذرت اممها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الجواب مثل ما سبق أول انه أشير إليه في القرآن قال بعض المفسرين إن قوله جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن هذا إشارة إليه الله أعلم ولكن القرآن فسره الرسول صلى الله عليه وسلم وبيّنه فيكفي هذا أن الرسول بين ذلك ووضحه ثم ذكر الدجال وذكر اوصافه وفتنه أمر مهم حتى يكون الإنسان على بيّنه ولا يغتر بما سيغتر به أكثر الناس لأن كثير من الناس يتبعه ومن الفتن التي يجيء يجي بها كونه إذا رد عليه أمره وكفر به يبتل الناس يبتل الله جل وعلا الناس في المحل وموت البهائم وذهاب المال والذين يستجيبون له يبتليهم بكثره المال ورغد العيش وهذا من اكبر الفتن لان الانسان يتعلق بالدنيا اكثر من تعلقه بغيرها بالاخره فلهذا قيل اذا سمعتم به فن او عنه ان يبتعدوا عنه ثم هو من اليهود يهودي ولهذا اليهود الآن ينتظرونه وزعموا أنه سيخرج بعد سنتين أو قريبا من ذلك ف لكن هذه التي يسمونها مثلا يعني تخرصات وتنبؤات لا تثبت وهو مذكور أيضا في التوراة التي في في أنزلها على موسى عليه السلام وذلك للتأكيد أمره لا بد منه ثم هو كما سبق من آيات العظيمة الكبيرة التي تكون قبل الساعة وإذا خرج فبات تتتابع الآيات ينزل عيسى ويقتلوا ثم يخرج يأجوج مجوج وهم من كل حدب ينسلون ثم يبعث الله جل وعلا ريحا تقبض كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى إلا شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر ومعنى تهارج الحمر كما يقول النووي رحمه الله يعني أن أحدهم ينزي على المرأة بين الناس كالحمار فلا أخلاق ولا دين ولا حياء وعلى هؤلاء تقوم الساعة فهم شرار الناس كما قال صلى الله عليه وسلم شرار الناس الذين يبنون على الكبور ومن تدركهم الساعة أحياء والساعة هي النفخ في الصور والنفخ في الصور إذا نفخ في الصور مات كل حي كما قال الله جل وعلا ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فعلى هذا يكون نفخ في الصور مرتان المرة الأولى لموت كل أحد والمرة الثانية للبعث بعث الأموات وسيأتي أن بن كثير رحمه الله يقول إن النفس الصور ثلاث مرات كما جاء في حديث الصور الذي سيذكره وهو حديث طويل جدا والواقع أنه حديث مجمع من حديث كثيرة بعضها صحيح وبعضها ضعيف فالعمده على ما جاء في الصحيحين وما جاء في القرآن فالقران ظاهره كما هو معلوم أن النفخ مرتان في آية أخرى يقول يوم ترجه الراجفة تدفعها الرادفة الراجفه الأولى والرادفة الثانية وفي الصحيحين عن نبيه بين النفختين أربعون وفيه أضاء ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يبعث فأجد موسى باطشا بقائمة العرش كل هذه النصوص تدل على النفخ في الصور أنه مرتين أما قوله جل وعلا ونففف في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض فهذا والله أعلم يكون في أول النفخة الفزع ثم الموت والعلم عند الله جل وعلا نعم حديث النواس بن سمعان الكلابي في معناه وأبسط منه قال مسلم حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني يحيى بن جابر الطائي طاضي حنس حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي حاء وحدثني محمد بن مهران الرازي واللفظ له حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر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 قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى, ظننا في طائفة النخل حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم ان يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وان يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب صطط عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعات يمينا وعات شمالا يا عباد الله فاثبتوا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 ثم ياتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بايديهم شيء من اموالهم ويمر بالخربه فيقول لها اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كعاسيب النخل ثم النحل نعم كيعاسي النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رميه الغرب ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه فطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم قوماً الله منه قوماً, قوماً, قوماً, قوما ثم يأتي عيسى بن مريم قوما قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي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 حتى يتركها كالزلقة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستضلون بقحةها ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحه من البقر لتكفي القبيله من الناس واللقحه من الغنم لتكفي الفخذ من الناس فبينما هم كذلك اذ بعث الله ريحا طيبه فتاخذهم تحت اباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعه حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر والوليد بن مسلم قال ابن قال ابن حجر دخل حديث واحدهما في حديث الآخر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الاسناد نحو ما ذكرنا وزاد بعد بعد قوله لقد كان بهذا مرة ما ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلما فلنقتل من في السماء فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. وفي رواية ابن حجب فإني قد أنزلت عبادا لي لا يدي لأحد بقتالهم انتهى ما رواه مسلم إسنادا ومثنى وقد تفرد به عن البخاري وروى الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده عن الوليد بن مسلم بإسناده نحوه وزاد في سياقه بعد قوله فتطرحهم حيث شاء الله قال ابن جابر فحدثني عطاء ابن يزيد السكسكي عن كعب او غيره قال فتطرحهم بالمهبل قال ابن جابر واين المهبل قال مطلع الشمس ورواه ابو داود عن صفان بن عمرو عن الوليد بن مسلم ببعضه ورواه الترمذي عن علي بن حجر وساقه بطوله وقال غريب حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث ابن جابر ورواه النسائي في فضائل القرآن عن علي بن حجر مختصرا ورواه ابن ماجه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بإسناده قال يستوقد الناس من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم سبع سنين وذكره قبل ذلك بتمامه عن هشام بن عمار ولم يذكر فيه هذه القصة ولا ذكر في إثناده يحيى بن جابر الطائي حديث عن أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان صدي بن عجلان في معنى حديث نواس بن استمعان قال ابن ماجه حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الرحمن المحاربي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 إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرى الله ذريه آدم أعظم من فتنة الدجال وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محاله، فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكم فأنا حجيج لكل مسلم وإن يخرج من بعدي فكل حجيج نفسه نفسه نفسه نفسه فكل حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيش يمينا ويعيش شمالا يا عباد الله أيها الناس فاثبتوا وإني ساصفه لكم قفة لم يصفها إياه نبي قبلي إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي ثم يثني فيقول أنا ربكم الأعلى ولا ترون ربكم حتى تموتوا وإنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب وإن من فتنته أن معه جنة أن معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح سورة الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم وإن من فتنته أي يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك اباك وأمك أتشهد أني ربك فيقول نعم فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبع فإنه ربك وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى تلقى شقتين ثم يقول انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن ثم يزعم أن له ربا غيري فيبعثه الله فيقول له الخبيث من ربك فيقول ربي الله وأنت عدو الله أنت الدجال والله ما كنت بعد أشد بفيرة بك مني اليوم وقال أبو الحسن الطنافس يعني علي بن محمد يعني هذا من الابتلاء والامتحان لأنه لا يستطيع أن يحيي ويميت وإنما الله جل وعلا يحييه ويميت بلوى ومتنه ويقتله ثم يحييه الله جل وعلا وكذلك ما ذكر في أن معه جنة ونار والجنة سبق أنها نهر ماء والنار كذلك وسبق أن هذا في نظر الناس تخيل أنه يخير إليهم والواقع ما ليس معه لا جنة ولا نار ولهذا جاء في حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنهم يزعمون أن معه جنة ونار قال هو أحقر من ذلك هو أحقر من ذلك عند الله جل وعلا ولكن الفتن عند الناس لأنه أمره واضح وظاهر فيستهى تكثر الفتن حتى يفتتن الذي ليس عنده إيمان ثابت يتبعه وعند الابتل يهالي الإنسان أو يكرم فيجب ولهذا أكثر من قوله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله يثبتوا, يعني يثبتوا على دينكم وعلى ما تعتقدونه لما تعرفونه من كتاب ربكم وما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم فإن الخلق من خصائص الله جل وعلا هو الذي يخلق وكذلك الموت والحياة في يده جل وعلا وكذلك المطر الذي يقول للسماء امطري فإن هذا من الامتحان والابتلاء وإلا فالمطر بأمر الله هو لا يملك شيء بل هو احقر من ان يكون له شيء تصرهم في, في الكون لانه كافر خبيث ثم ان هذا يعني معناه انه يمشي على الناس يدل عليهم يدعوهم الى الكفر الى الكفر والى عبادته والى انه ربهم فكيف مثلا رجل اعور يزعم انه الله يمشي في الارض يمشي مع الناس يأكل ويشرب وله من يحميه ومن يحوط به ويدافع عنه فهو من الكذابين الدجالين بل هو أكذب الكاذبين وأعظمه كذبا ومعلوم أن الكذب الظاهر هذا لا ينطلي إلا على من هو مغفل إلا أن الفتن إذا كثرت وعظمت إنه قد يقضى على المرء في زمن الفتنة فيرى الشيء الذي حق أنه غير حق ويرى الباطل أنه حق فلا بد من تثبيت الله جل وعلا لعبده فيلجأ إلى ربه جل وعلا أن يثبته ولا يقولنا أنا قولي الإيمان وأنا ثم يعني يفتن وينحرف يعني يكله الله جل وعلا قوله وإلى ما يقوله وما يفعله فعلى كل حال هذه التحذيرات وهذه البيانات كلها إبلاغ من الرسول صلى الله عليه وسلم للناس حتى إذا فتن أحد يصبح ليس له عذر وليس له حجة عند الله جل وعلا نعم. وقال أبو الحسن الطنافسي يعني, ع... يعني علي بن محمد فحدثنا المحاربي حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. ذلك الرجل ارفع امتي درجه في الجنه يعني هذا الذي قتله يقتله لانك يعني بين الامر وصار يدعو الناس الى الكفر به ومواجهه له وما احد يستطيع انه يواجهه لانه معه شياطين من الانس والجن ياتمرون بامره اذا قالوا اقتلوه قتلوه نعم. قال أبو سعيد والله ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب حتى مضى لسبيله إلى... مضى لسبيله وهذا في آخر الزمان فهو رجل من هذه الأمة يكون شهيدا نعم قال المحارب ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع قال وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت وإن من فتنته أي يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمه إلا هلكت وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر, فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك اثمن ما كانت وأعظمه وأمده خواطر وأدره ضروعا وانه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة فانه لا يأتيهما من نقب من نقابهما الا لقيته الملائكه بالسيوف خلطه حتى ينزل عند الضريب الاحمر الضريب الأحمر الضريب حتى ينزل عند الضريب الاحمر عند منقطع السبخه سبخه يعني في المدينه الضريب الأحمر أين هو الله أعلم كان معروفا في وقته صلى الله عليه وسلم ما الآن ما نعرف ما ندري أين هو وإنما هو خارج المدينة نعم قال فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقه إلا خرج إليه فتنتفي فتنتفي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 فبينما إمامهم قد تقدم يصلي. إمامهم مام. المهدي يعني. نعم. قال وإمامهم رجل صالح فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم فيرجع ذلك الإمام فيمشي القهقرة ليتقدم بهم عيسى يصلي. فيضع عيسى عليه الصلاة والسلام يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمامهم فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام أقيموا الباب فيفتح وراءه الدجال معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى وتاج فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا ويقول عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربه لن تسبقني بها فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله فيه فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به اليهودي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 وأن يوم كما سبق نعم وإن أيامه أربعون يوم السنة كنصف السنة اليوم اليوم كنصف السنة م. اليوم كنصف السنة واليوم كالشهر سبق اليوم كالسنة هو الحديث الصحيح نعم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 في امتي حكما عدلا وإماما مقسطا يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شات ولا بعير وترفع الشحناء والتباغب وتنزع حمة كل ذي حمة حتى يدخل الوليد يده في في الحية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 ان تحبس ثلث نباتها ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الارض فتحبس ثلثي نباتها فتحبس فتحبس ثلثي نباتها ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطره. ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تثبت فلا تنبت خضر خضرا فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله فقيل ما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام قال ابن ماجه. <تصفيق> اللهم صل وسلم على سيدنا محمد